يقول هل يدل الحديث بن على عدم رواية الحديث بالمعنى لأن بن رضي الله عنه ذكر اللفظين ملأ وحشاء ولم يقتصر على أحدهما مع اتحادهما في المعنى لا يلزم أنه يرى أنه لا يجوز لكن كانوا يتحرزون كثيرا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا إذا ذكروا الحديث ربما قال بعضهم نعم أو كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو نحوه يتحرزون لألا يضيفوا شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة ونحو ذلك ما قالها يقول بعض طلاب العلم يمدون أرجلهم في مجلس المشايخ فهل ذلك من قلة المرؤة نعم هو من قلة المرؤة هذه عادة أعجمية عند الأعاجم رأيتها عند الأعاجم لكثرة تأتي وتحضر في درس كل الحضور تقريبا في بعض البلدان كلهم يمدون أرجلهم ولو كانوا حلقة تجس في حلقة كلهم قد مد ليه، وهذه من أسوأ العادات منظر مزعج قد يكون إنسان عنده عذر ركبته أو نحو ذلك ولذلك من كان عنده علّة أو عذر يمكن يكون في ناحية لا يساء الظن به يقول لو أن شخصا صلى صلاة الظهر في بيته وبعدما خرج من بيته وجد الناس في المسجد لم يصلوا بعد. هل له أن يغير نيته إن كان أثناء الصلاة يمكن أما إذا كان صلى وفرغ منها فهذه التي وقعت فرضا فإذا دخل المسجد صلى معهم وتكون له نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلى في مينة فجيء برجلين ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد ويقوموا فقال فصلوا معنا فإنها تكون لكم نافلة يعني الثانية على الأرجح والله تعالى أهلم يقول هل لهم يغير أن يجعل الصلاة لبيته؟ لا ما يستطيع يقول أحبكم في الأحبك الله ثابك على ما تقوم عندما يقول واحد عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين لأنهم شغلوهم عن الصلاة فمثل هذا يحصل الآن في مساجدنا في صلاة المغرب حيث إن مساجد الله تؤذن وبعدنا بثلث ساعة تقريبا نقطة الصلاة تؤذنهم بعد صلاة على جلاني محمد احتمي أذنهم على برد قريبة مثل الشماليين أنفسهم أنتم جهات مختصرة نعم على كل حال هذا اللي ذكره هنا لخ ما له علاقة بشغلونا عن المغرب وأخرون عن ما حدسك أحد طيب أما قضية أنهم هؤلاء المبتدع يرفعون أذانهم فهذه القضية تنكر يقول أنا دائما ما دائما ما ينغصني بطني ودافع الظهات في الصلاة ولكنه يأتيني ألم تارة ويزول بعدها هل أنا ملزم من قطع صلاتي وتجديد الوضوء مع أن ذلك يصيبني في غالبية صلاة طبعا نحن لم نتكلم عن قضية إذا عرض له في الصلاة لأن المقصود هنا الاختصار لكن لعل الأسئلة تأتي ببعض الأشياء يعني مثلا الآن هذه المدافع لو عرضت له في الصلاة فماذا يصنع يقال إن كانت مدافعة شديدة مثل عندهم بعض القولون أو بعض الأشياء فجأة إن كانت مدافعة شديدة فإنه يقطع الصلاة وجوبا يقطعها وجوبا ويذهب إلى الخلاء وإن كانت مدافعة محتملة لا تقلقه ولا تشغله فإن قطع فهو حسن وإن لم يقطع فصلاته صحيحة ينوي الانفصال طبعا كيف اما ان ينوي الانفصال يصليها خفيفة او انه يقطعها بحسب حاله طيب لو انه حضر الطعام هو يصلي ايش نقول يصلي ليه لان الاستدامة اقوى من الابتداء هذه قاعدة طيب فهم مثل المدافع يقول لدي سؤال سؤالي أنا رجل من سكان مكة وأعمل هنا في الشرقية أردت أن أزور أهلي في مكة ثم بعد ذلك أحرم للحج من مكة فهل علي شيء إذا لم أحرم من الميقات أرجو التوضيح وهل علي شيء إذا كنت مترددا أحج أم لا أحج ثم بدأ لي الحج نقول إن كان مترددا فإنه يذهب ولا يحرم فإن عزم على الحج أحرم من مكانه في مكة أما إذا كان هذا الإنسان جازما يريد الحج فإنه يقال الذي يدفعه ويحركه وينهزه في هذا السفر إن كان زيارة أهله عنده أهل أهله في مكة إن كان الذهاب إلى أهله فإنه إن جاء وقت الحج يحرم من مكانه من مكة وإن كان الذي يحركه لهذا السفر هو النسك وإن كان معه أمر آخر وهو زيارة الأهل أو المجيء إلى بيته أو نحو ذلك فيقال هذا حكم حكم من كان خارج المواقيت فيحرم من الميقات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة يقول هل يستدلون يقول هم يستدلون الحديث رواه مسلم ثم يصليها لوقتها من الغد، لكن مقصود الحديث أنه يعود لوقتها كما كانت من الغد، إيه نعم، وليس مقصود أن يؤخرها إلى إلى وقت الصلاة الأخرى. ذكرني الأخبي اللي سأل أيضاً عن المزعفر بالنسبة للرجال والمعصفر، كنت ذكرت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلّى الله عليه وسلم هذه من ثياب المشركين. فلا تلبسها وقلت أحتاج أني أتأكد وأراجع في المسألة فراجعتها وهو كذلك أن ذلك الأقرب أنه لا يجوز للرجال وبعضهم يحمله على الكراها لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيحة حديث عبد الله بن عمر ابن العاص يقول ذكرت في شريطك الأول عن فضل عشرة الحج بأنه إذا لم يستطع الوقوف بعرفة يوم عرفة وقف بها قبل شروق شمس يوم النحر أجزأه ذلك ووقف بها قبل شروق شمس يوم النحر أجزأه ذلك على كل حال لا أذكر الذي قلته في ذلك الحين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذكر في حديث عروه بن مضر رضي الله عنه نعم لما قال ما تركت لمذاكر ما ترك جبلا ولا إلا وقف فيه وأنه تعب نفسه وراحلته نعم فذكر له أن سلَّنَ من صلى هذه الصلاة شاهد هذه الصلاة مع صلاة الفجر في مزدلفة ثم وقف في عرفة من ساعة من ليل أو نهار نعم من ليل أو نهار فال... فالليل ينتهي بطلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر مزدلفة قالوا إن وقت ال... لو جاء بعد الفجر أدرك الفجر فيها لكن قبل شروق الشمس فإنه يكون قد أدرك أدرك مزدلفة أدرك لهذا الحديث ولو كان وقت الفجر قد ولو كان الفجر قد ظهر، نعم، والله تعالى أعلم. أما إدراك عرفة إلى طلوع الشمس فلا يحضرني إلى الشروق لا يحضرني أحد يحضر شيء في هذا يحضركم شيء لا يحضرني سأراجع إن شاء الله. يقول أحبك أحبك الله يقول أحد أصدقائها تفني عصر هذا اليوم قال لي بأن أحد جماعته أتم بناء منزله الجديد ويريدني أن أحضر وأقرأ على البيت دفعا للعين فهل هذا يجوز يعني لو فعله فلا بأس لا يمنع من هذا نعم لو فعله لكنه يفعل ذلك بنفسه يعني ما يحتاج يعوذ نفسه ويعوذ أهله من العين ها يعني على كل حال الأمر في هذا السهل يقول دخلته في المسجد فلقيت رجلا يصلي الصلاة المفوضة فتركته وصليت الوحدي فصلاتك صحيحة لكن إلا على قول من يرى أن الجماعة لازمة وشرط في الصحة مثل ابن حزم لكن هنا كان الواجب أن تدخل مع هذا الشخص وتصلي معه هل يجوز لعن الكافر المعين الحي المؤمن ليس باللعان ومسألة لعن المعين فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور أنه لا يجوز لعن المعين يقول يقول إذا كان إحدى العمور يشغله شغل قوي بحيث لا يستطيع لا يعقل ما يقول أو قد يفوت ركن هل هذا الأمر ينطبق على صلاة الخوف وإذا حصل بها هذه العوامل فهي بطئة صلاة الخوف من شدة الخوف يعني يصلي بحسب حاله وذكرنا لكم من قبل يعني قول إسحاق بأنه تكفيه ركعة نعم ركعة واحدة في الخوف فإن لم فسجده فإن لم فتكبيره فالمقصود أنه لا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت إن كان وقتها مما يتداخل فينوي الجمع وإن كان لا يتداخل فلا ينتظر حتى تغرب الشمس فيصلي ولو كان ذلك يشغله شدة الخوف لأن صلاة الخوف شرعت بهذه الطريقة في وقت الالتحام ولا شك أن هذا من الأمور التي تشغل القلب يقول هل الذكورة شرط من شروط الأذان وتقول في من تؤذن بالمدن الجامعية الخاصة بالنساء فقط بالنسبة لأذان النساء يأتي الكلام إن شاء الله على الأذان نعم الأقرب أن النساء ليس عليهن أذان، وإذا أذنت فلا بأس، لا ينكر عليها، لكن بحيث المرأة لا تؤذن أذانا يسمعه الرجال بحالة من الأحوال واضح لأن المرأة عورة فلا تؤذن أذان يسمعها، لكن إذا أذنت في بين النساء لا يسمعها الرجال إطلاقا فلا بأس، وهكذا إذا أقامت، لكنها لا تطالب لا تطالب لو أذنوا في المدرسة فلا بأس بحيث لا يسمعهم الرجال لكنها غير مطالبة بهذا لكنه كما ورد في بعض الآثار سئت الكلام على هذا إن شاء الله أنه ذكر لا يمنعون من الذكر سئت بعض الآثار عن ابن عمر وغير ابن عمر رضي الله عنهم نعم فالمرأة غير مطالبة بالأذان فإذا أذنت لم ينكر عليها بشرط ألا يسمع ذلك الرجال يقول إذا أخذني النوم من قبل صلاة العصر ولم أستيقظ إلا مع إقامة صلاة المغرب فهل أذهب أصلي المغرب أم أصلي العصر واترك صلاة المغرب جماعة تفوت نقول صلي المغرب ويمكن أن تدخل معهم بنية العصر فإذا جلس الإمام في الشهد وتجلس معه فإذا سلم تقوم وتأتي برابعة وهذا النوم ينبغي أن يكون لعذر من غير تفريط ولا كيف يفوت العصر إلى المغرب هل يجوز قول الله هم أهدي الشيعة وأتي بهم كل حال يدعو، لا بأس أن يدعو بالهداية لي. نعم، والله أعلم. طيب، يكفي هذا. أو.